INNA SHAJARATA AZ-ZAQ QUB TU'AMUL-ATHIB KAL-MUHLI YAGLI FIL-BUTUD KAZWNI AL-HAMIB KHUDUHU FA'TILUHU ILA فوق رأسه من عذاب الحميب ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام في جنات وعيود يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عيد